السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله عز وجل عليكم ورحمة الله ولا السلام عليكم بالطيب ولا وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله كان حوبا كبيرا ورحمة الله وبركاته. السلام يعني ورحمة الله وبركاته. يتيم وهو من مات ابوه وهو صغير أموالهم طيب هذه الآية في قول عامة أهل العلم خطاب للأولياء والأوصياء هذا ما عليه عامة أهل العلم والمعنى الإجمالي أي وأعطوا اليتامى أموالهم التي هي ملك لهم مما عهد إليكم بحفظه الخطاب للأولياء يا من أنتم عندكم أموال اليتامى أعطوا اليتامى أموالهم وهذا المعنى يعني الخطاب للأولياء تكون الآية مقيدة بماذا مقيدة ومشروطة بشرطين نعم بين ذلك الله في آية ستأتي الشرط الأول بلوغ البلوغ والشرط الثاني الرشد كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فهذه الآية مقيدة بهذه الشروط فإن ماله يقول أعطوا اليتامى أموالهم المراد أعطوهم إذا بلغوا نعم إذا بلغوا الرشد إذا بلغوا النكاح منهم رشدا فادفعوا إليهم ولذلك قال ابن كثير يأمر تعالى بدفع أموال اليتام إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم هذا ما عليه عامة أهل العلم طيب فإن قال قال كيف قال وآتوا اليتامى مع أننا قلنا ماذا قلنا المراد هنا باليتام من بلغ؟ ولا ان بلغ يعني اذا بلغ اليتامى اعطوهم اموالهم بالشروط التي ذكرناها تقريبا ايضا كثير من العلماء قالوا المراد وات اليتامى اي بالنسبه لما سبق ونسمى بعض كلام اهل العلم طيب فاطلق عليهم اسم اليتامى باعتبار باعتبار مكان يقول البغوي وإنما سماهم يتامها هنا على معنى أنهم كانوا يتامى يقول الشوكاني وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم الأموال مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتيم بالبلوغ مجازا باعتبار ما كانوا عليه وقال الشنقيطي وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا ونظيره وألقي السحرة ساجدين يعني الذين كانوا سحرة إذ لا سحرة مع السجود لله واضح المسألة وآت اليتام باعتبار ما كان على على أن بعض العلماء أخذ بظاهر الله أخذ قال وآت اليتام يعني أعطوا اليتام ما داموا يتام وماذا قال في تسير الآية؟ مدى منه أخذ بظاهر الآية قال واعطوا ليتهم مدى منه يتيم فيكون ماذا يعني فاهمنا معروف الصغير ما يعطى المال أخذ بظاهر الآية فما يكون ماذا يكون معنى وعطوا ليتهم أم ولم أي أعطوهم ما يحتاجون من النفق لكن هذا القول فيه بعد قال القاسم رحمه الله حينما ذكر هذا القول وهذا فيه بعد وأيضا ضعفه الشنقيط وغيره أحد من أهل ان هذا القول اخذوا بظاهر الايه اتوا اليتامى اموالهم ومن المعلوم ما دام ما دام انه يتيم ماذا يراد بالمال النفق يعني تحتاج النفقه اعطيه ما يحتاج من النفقه لكن يعني هذا الكلام فيه نظر طيب وفيه ضعف واتوا اليتامى اموالهم خص الشريعة اليتيم اليتيم إنسان مسكين إنسان فقد والده فقد من يمونه عليه وفقد من يعطف عليه فهذا كل من حصة الشريعة حينما أمرت بتقوى الله في أول الآية أول أول علامات التقوى أنها أوصت بالوصية باليتامة لأنه إنسان مسكين وغالبا وخاصة مع ضعف الدين كما سيأتي الآن أن الإنسان إذا رأى من تحت يده ضعيف قد يتهاون بماله قد يتهاون فيه وإذا كأوصى بأمواله فالإنسان يتهاون هذا الكلام فكيف بهذا الزمان الذي ضعف الدين وأصبح الدين وأصبحت وأصبح الأمان ضعيفة وإنسان عنده مليون أو الاف اليتيم أصبح الناس يتقاتلون على المال فلا بد من التوصي والتهديد. فقال الله تعالى: واتري يتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيثة بالطيب. هذه الوصية الثانية لليتامى. الخطاب لمن؟ للأولياء. لا تتبدل الخبيثة بالطيب. هذه الآية فيها قولان ننظر ما هي هذه الأقوال وماذا رجح بعض العلماء وهل هناك اختلاف؟ القول الأول: ولا تتبدل الخبيثة بالطيب نهي للاولياء اما يكون في الجاهليه قد يوجد من بعض الناس يستبدلون الخبيث بالطيب ومعنى ذلك ياخذون الطيب من اموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من اموالهم شات سمينة عند اليتيم ماذا يفعل بها بيأخذها. ويضع مكانها شات مزوله دينار دينار قديم يضعه عند اليتيم ويأخذ وياخذ الدينار الجيد الذي عنده اليتيم فهذا القول الاول فيكون معنا الايه لا تتبدلوا الخبيث وهو بالنسبه لكم مال اليتيم بالنسبه لكم خبيث لانه حرام واضح يا إخوان لا. بالطيب الذي هو مالك مالك طيب فالخبيث هنا بمعنى الردي لان الخبيث يطلق على الردي يطلق على الحرام فالمعنى الاول صار معنى الخبيث الردي وهذا موجود وهذا موجود بعض الناس الان لا صار عنده مال يتيم إما غنم او غيره يبدلوا لا هل يعلم به احد لا يعلم به الا الله يسر يبدأ يقول هذا يتيم ولا يدري وبدأ سيارة بسيارة سيارة رديئة بسيارة جديدة الله السلامة. هذا القول الأول سيأتي الترجيح القول الثاني يكون الخبيث بمعنى الحرام ويكون معنى الآية يقول لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتيم بالحلال وهو مالكم الذي أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الارض فتاكلوه مكانه اذا المعنى الثاني لا تاكلوا اموال اليتامى وهي خبيثه بالنسبه لكم تاكلونها وتدعون الطيب الذي هو مالكم ما في قول ثالث ذكره المجاهد وغير واحد من ابن جرير رجح الاستبدال موجة الترجيح وهذه ميزة ابن جرير الطبري ميزة ابن جرير رحمه الله صاحب التفسير شيخ المفسرين أنه يرجح وغالبا يذكر سبب الترجيح نسمعه ابن جرير وهو يرجح القول الأول أن المراد بالاستبدال شات مهسولة شات طيبة يقول ابن جرير رحمه الله ولا تتبدلوا أموال أيتامكم أيها الأوصياء الحرام عليكم الخبيث لكم فتاخذ رفائعها وخيارها وجيادها بالطيب الحلال من أمالكم وتجعل الردي الخسيس بدلا منه، وذلك هذا الترجيح أن تبدل الشيء بالشيء في كلام العرب اخذ شيء مكان آخر ويعطيه المأخوذ منه أو يجعله مكان الذي اخذ ورجحوا أيضا الشوكاني وجهه الشوكاني. طيب. وهل في تعارض بين القولين؟ لا. لا. ولذلك كلا القولين تحتمله الآية. هذا حرام، وهذا حرام. سواء قلنا التبديل أو قلنا لا التبديل القول الأول. القول الأول التبديل بالردي بالطيب. والقول الثاني ألاخ. والأخذ يشمل هذه وهذه فكله حرام وكله محافظة على مال اليتيم لأن كما قلنا أن الإنسان خاصة مع ضعف الدين وهذا اليتيم مسكين عمره سنة سنتين لا يعرف ما, ما الأمر ولا أن أحد يسأل ولا مراقب إذا أحد ما يراقب الله فتضعف النفس وبالذات عند المال نعرف ناس عنده مال أو يأخذ زكاة من الناس فيصرفها ليش تصرفه قال له أنا يجي راتب ولا يجي مال بدالم هو جالس الناس يعني ضعف ديرة أنا لو شخص جي مع مال المسجد المسجد فبدأ يصرفه ليش تصرفه قال له يعني ما دمنه جالس وما إحنا بنين الحين وانا إن شاء الله جاء وقته يجي في تساهل وبالذات في هذا الزمان يتيم ولا حد يعلم به عمره سنة وسنتين وعندي أمواله هنا. في أحد يعلم، لا يعلم، ما أخذ وارجع وغييرها، اليتيم سكين، فلذلك جاءت الشريعة بحفظ ماله والانتباه لماله ورعايتها، خاصة كما قلت مع ضعف الأمانة، مع ضعف الأمانة ومحب المال، حب المال والذي هو أعظم فتنة، كلكم تعرفون إنه إلى الآن موجود في قبائل المرة ما تعطى من الأرض، أنا أعرف عوائل إلى الآن. إلى الآن نساء تقول أنا ما أخواني ما عطون الأرث أنا أستحي يطلب وبعضهن تقول يوم طلبنا تقول ما أنا حافظها لكم بالبنك كيف تحفظها بالبنك هذا مالها مات إذا مات الميت انتقل المال مات المال مالي عطن مالي وأنا اتصرف فيه على كيفي تقول لا المال بالبنك طيب ستصرف في المال مالها شاء الله ستحب. نعرف كثير ما يطول المرأة وغيره هم بعد يدعون الالتزام والاستقامة بل أنا أعرف قصة انسان يعني عليه ظواهر الخير حينما جاء توزيع الارث يعني صار فيها ظلم للنساء ظلم النساء كيف عاد لما يكون مال يتيم ما أحد يسأل عنه اصلا وعمره كم سنة متى يبلغ كم بقي له سنة 14 سنة ولن يسأل أحد مثل يتيم لأخي أو يتيم لقريب لذلك الشريعة في صورة النساء أول الأوامر الاهتمام باليتيم نعم اليتيم الذي جاء في الحديث عند الإمام أحمد أنه حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيف يرق القلب قال أطعم المسكين ومسح رأسه اليتيم كيف سنأتي إياك المال اليتيم كما سيأتي في عقوبته بعد قليل فلذلك انظر حكمة الشريعة تنبه على أمور, أمور تقع في كثير من المجتمع خاصة مع ضعف الدين وضعف الإيمان يصلون ويصلون وتجد ما يعطون النساء الأرث والمال صلى الله عليه وسلم طيب فيأخذون المال النفيس من مال اليتيم ويضعونه بدلا منه المال الخسيس. ثم قال الله تعالى: ولا تأكل أموالهم إلى أموالك. هذا أمر ثالث. نهي ثالث. لا تأكل أيها الولي أيها الوصي أموالهم إلى أموالكم. قيل إلى بمعنى مع. ركوا مع الآية. ولا تأكل أموالهم مع أموالكم. وقيل إن إلى على بابها. والفعل تأكلوا مضمن معنى الضم أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم وهذا القول أرجح لأن تضمين فعل معنى فعل آخر أكثر غرودا في القرآن من تضمين إلى بمعنى مع وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولا من حملها على المعنى القليل لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وإذلك يقول الجرير في تفسيرها ولم يذكر الله هذا القول ولا تخلطوا أموالهم يعني أموال يتامى بأموالكم فتأكلوها مع أموالكم وإذلك قال الرازي ضمن الأقوال ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم في الإنفاق حتى تفرقوا بين أموالكم وأموالهم في حل الانتفاع بها طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لماذا يعبر بالأكل؟ طيب لو أخذ مال يتيم وحرقه، حلال، حلال يحرقه، حرام. وإنما الغالب. وإذا دائما تلاحظون يعني التعبير بالأكل، لا تأكل الرجاء، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، وإن الذين يأكلون مال يتامى. يقول العلماء جاء بلفظ الأكل مع أن النهي عن جميع صور أخذ مال يتيم لأن الهدف من جمع المال غالبا هو الأكل. ولذلك في كثير من العيات عندما ينهى الله عن أخذ المال الحرام دائما يذكر ذلك بالأكل قال الله تعالى ولا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وقال كلوا مما رزقكم الله يقول ابن عاشور رحمه الله والأكل استعارة للانتفاع المانع من الانتفاع الغير وهو الملك التام لأن الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء لأنه يحرزه في داخل جسده ولا مطمع في إرجاعه وضمنا تاكل معنى تضم فلذلك عدي الى اي لا تاكلوها بان تضموها الى اب إنه انه الضمير يعود اكل مال اليتيم واستبدال الخبيث بالطيب كان حوبا كبيرا اي ذنبا عظيما الحوب الذنب العظيم سؤال هل جاء نوع هذا الذنب او ما جاء جاء جاء في الآية في الوجه الثاني تفسير هذه الآية بالآية الأخرى إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شوف العظيم كبيرة من الكبائر أكل مال يتيم أكل المال حرام الظلم أكل مال الغير لكن لما يكون يتيم وضعيف ومسكين وليس له أحد فهذا أعظم وأعظم وشد حرمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سيرا هذه جملة تعليلية تعليلية للنهي في الجملتين السابقتين قال السعدي فيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله فمن تجرأ على هذه الحالة فقد اتى حوبا كبيره أي إثما عظيما ووزرا جسيما من فوائد هذه الآية وجوب حفظ مال اليتيم وآيت اليتامى اموال مال كامله موفرة ومنها رحمه الله وجه وصى اهتم باليتيم وصى باليتيم في ايات ستاتين الان وبعد هذه الايه والوجه الثاني وصى باليتيم وفيها تحريم ضم مال اليتيم الى مال الولي اذا كان بقصد اتلافه ومنها ان التعدي على مال اليتامى ذنب عظيم وكبيره من الكبائر، ومنها تبوت الولايه على اليتيم وتشوف. واتوا اليتامى ما معنى هذا الكلام معنى انهم كانوا يعني اولياء لليتامى فاخبر الله انتم يا اولياء اليتامى اذا بلغوا فاعطوهم المال وفيها جواز إطلاق الخبيث على الردي صح, وخطأ. صح؟, صح. مين صح. أو خطأ؟ صح؟ من الاول قول أبو أحمد صح لا بد تقول صح على أحد القولين لأننا نقول الخبيث بالطيب إما يكون الخبيث حرام أو الردي فنكون معناه جواز إطلاق الخبيث على الردي على حد المعنين ولا تتبدل الخبيثة بالطيب وهذا فيه حرص الشريعة ولذلك جاءت الشريعة بالاهتمام بمال يتيم وجاءت أيضا بالاهتمام بالنساء لضعف النساء ولذلك لك دائما تجد الشريعة تهتم بالنساء أحرج حق الضعيفين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اليتامى والنساء لأن الإنسان يتجر على الضعيف خاصة مع ضعف المراقبة وضعف الوازع الديني ومع حب المال ومع حب المال ومع أن الإنسان لن يسأل هذا الأمر فإذاك تجد الشريعة تهتم بهذه النقاط فاليديم فاليتيم إنسان مسكين يعني الأولى أن تقوم عليه وتأخذ الأجر لا أن تأكل من ماله يعني الأولى أن تهتم به وتفرح به يعني الله عز وجل حينما يجعل لك جار فقير الآن هذه نعمة من الله وجه النعمة بقايا طعام تعطي تصرف عليه هذا باب من أبو أبو الجنة جعله الله جعله الله بجنبك لكن المحروم محروم ولا هذا اليتيم أصلا ترى حقه وتهتم به ربما يوم من الأيام أولادك من صح يوم من الأيام ربما تموت أولادك فهذه الحياة سنة الله فالإنسان يهتم باليتامى ويحرص عليهم ويبحث عن على اليتامى ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كانوا مجاهد في سبيل الله أنا وكافر اليتيم في الجنة في حديث سهل أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بين أسبوعين فاليتيم محط الاهتمام لا أن يؤكل حقه اليتيم ينبغي أن يراعى حقه ويعطف عليه ويهتم به وبدراسته وبملابسه يعني إنسان حتى نغطي بعض الشيء الذي فقده بفقد من فقده لا أن يؤكل حقه لكن في هذا الزمان الذي ضعف الدين وضعف الخوف حيث الناس بالموت بالموت فكيف إنسان عنده مال وهو فقير كيف لا يأخذ هذا المال ربما يأخذ منه ربما يضم ولن يسأله أحد فإذا جاءت الشريعة بالتحذير إنه كان حوبا إنه كان حوبا كبير نسأل الله السلام وفق الله الجميع لما يحبه رضاه صلى الله عليه وسلم أنا وكافر يتيم الكفالة هنا هل الولي يدخل تحت الكفالة الحديث, ولا؟ الحديث يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة لكن لازم يعرف معنى الكفالة معنى الكفالة أن تقوم عليه لا أن تعطي خمسين ريال أو مئة ريال هذه نقطة ينبغي أن أتنبه الناس أعطي مئة ريال وأمشي لا. هذا أجر لا شك فيه لا شك أن يعطيه لليتيم مئة أو ريال أو قرش أو درهم هذا لا شك أنه أجر لكن اليتيم أنا وكافل تقوم بمعنى الكفالة معنى الكفالة أن تقوم على اليتيم في بيتك تضعه عندك بالبيت أو عند له ما في كان ما يضر بس تقوم عليه أغرب مدرسة طعام شراب أما قضية مئة ريال يظهر لي, لي والله أعلم إنه يعني فيها أجر ولا شك في ذلك لكن ما تقوم مقام الكفالة لنحن نرجع للعرف يعني لم يحدد وش يرجع للعرف قال علماء كفالة اليتيم أن تقوم عليه أن تعرف ما يعني أن تقوم على اليتيم تقوم على اليتيم كما تقوم على ابنك فهناك فرق أن يتصدق هذا أجر لكن القيام والكفالة لا بد أن تقوم باليتم بكامل أغراضه سواء عندك بالبيت تجيبه بالبيت أو عند أحد من الناس وتقوم بأغراضه وتهتم به وبتربيته وأغراض المدرسة وأغراض العيد وأغراض رمضان هذا من أراد أن يأخذ أجر الكفالة يرجع لأهل العلم في معنى الكفالة ما ترجع للأوام دينك ما ترجع للأوام ترجع لأهل العلم ترجع الله